ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما وردنا مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونه امراتين تدودان قال ما خطبكما قالت تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 125-فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء